بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ ومن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لغني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 أتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أخوائهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء اولئك الذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا لَكُمْ كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أَنْتُمْ مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتمكم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 بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ ضرب الله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين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 جهنم يصلونها وبأس القرار وجعلوا لله آذادا ليدلوا على سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة يقيم انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم من يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا الصَّلَاةَ فاجعل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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ يوم هَوَى العذاب يَأْتِيهِمُ يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك.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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس وليذرو به. وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباس